بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمد إذا أتلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ولا سواها فألهمها حجورها وتقواها قد أسلح من دكاها وقد خاب من دكاها كذب السمود بطواها إذ انبعت أشقاها فَقَادَ لَهُمُ الرَّسُولُ اللَّهَ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُونَ عَذَابَهَا